من يطع الرسول فقد أقع الله من يطع الرسول فقد أقع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه الحفيظا ومن تولى فما